ارسلناك إ ل ا رحمه للعالمين وهو سيد الناس ولا شك أ ن الله سبحانه وتعالى يرسل لنا ملائكه الشجاره ايها الاخوه من استعيذوا بالله من نار جهنم ف إ ن الواحد منا لا يقدر أ ن يتحمل نار الدنيا ولا ل ث ا ن ي ة فكيف يقدم الواحد منا على م ع ص ي ة الله عز وجل وكيف يتجرأ, على رب العالمين سبحانه وتعالى وكيف يتجرا على رب العالمين سبحانه وتعالى فيقع في محارمه وفي معاصيه سبحانه وتعالى ولا يلقي ل أ و ا م ر الله بالا وهو يعلم أ ن ه إ ن فعل ذلك فان نار جهنم له بالمرصاد نسال الله العافيه والسلامه المقصود ايها الاخوه ان هذه ا ل آ ي ه العظيمه فيها التحذير الشديد والوعيد ا ل أ ك ي د لكل من فرط في وقايه نفسه ووقايه اهله من عذاب جهنم نسال الله العافيه والسلامه ومفهوم ا ل آ ي ة أ ن من فرط في هذه ا ل و ق ا ي ة التي أ م ر الله عز وجل بها والتي حثنا عليها أ ن نقي أ ن ف س ن ا و أ ه ل ي ن ا نار جهنم بفعل أ و ا م ر ه سبحانه وترك ن و ا ه ي من فرط في هذا ا ل أ م ر ف إ ن جزاءه جهنم ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة والسلام ومنطوق هذه ا ل آ ي ة وجوب و ق ا ي ة أ ن ف س ن ا و أ ه ل ي ن ا من نار جهنم وهذه ا ل و ق ا ي ة و ا ل إ خ و ة هي التي يعبر عنها ب ا ل ت ر ب ي ة ت ر ب ي ة النفس وتربيه ا ل أ ه ل وهذا يقودنا إ ل ى ا ل ت أ ك ي د على أ ن أ م ر ا ل ت ر ب ي ة أ م ر عظيم و أ م ا ن ة ج ل ي ل ة تحملها ا ل إ ن س ا ن في هذه ا ل ح ي ا ة يربي نفسه ومن يعول على ط ا ع ة الله سبحانه وتعالى والبعد عن محارمه عز وجل هذه ا ل ت ر ب ي ة من أ ع ظ م ا ل أ م ا ن ا ت التي ائتمن الله عز وجل بها ا ل إ ن س ا ن إ ن ا عرضنا ا ل أ م ا ن ة على السماوات و ا ل أ ر ض والجبال ف أ ب ي ن ان يحملنها ا و أ ش ف ق ن منها وحملها ا ل إ ن س ا ن إ ن ه كان ظلوما جهولا ا ل أ م ا ن ة هنا ينخوى ا م ا ن ة ع ظ ي م ة لها صور ك ث ي ر ة وحالات م ت ع د د ة ومن أ ع ظ م ه ا و أ ج ل ه ا ت ر ب ي ة النفس و ا ل أ ه ل على ط ا ع ة الله سبحانه وتعالى والله انها ل ا م ا ن ة ع ظ ي م ة القدر والله انها ل ا م ا ن ة ك ب ي ر ة من تحملها و أ د ا ه ا كما يريد الله وكما يرضي الله سبحانه وتعالى فقد فاز فوزا عظيما ومن فرط فيها فله نار جهنم ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة و ا ل س ل ا م ة هذه ا ل ت ر ب ي ة ايها ا ل ا خ و ة تحتاج من العبد إ ل ى إ خ ل ا ص و صدق مع الله و إ ل ى م ت ا ب ع ة للنبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم حتى يوفق هذا العبد في تربيته لنفسه و في تربيته لمن تحت يده فكل من أ ر ا د أ ن يربي نفسه أ و يربي أ ه ل ه على غير منهج الله سبحانه و تعالى فلن يوفق و لن يصل إ ل ى ا ل ن ت ي ج ة ا ل ط ي ب ة التي يريدها الله لعباده بل سينحرف عن ذلك انحرافات ك ث ي ر ة فموضوع ا ل ت ر ب ي ة أ م ر ا ل ت ر ب ي ة ع ب ا د ة لله عز وجل تحتاج إ ل ى إ خ ل ا ص و إ ل ى صدق مع الله عز وجل و إ ل ى أ ن يحرص المرء على أ ن يربي نفسه ويربي أ ه ل ه على وفق شرع محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وتحتاج من المرء إ ل ى أ ن يستشعر الفضل العظيم و ا ل أ ج ر الكبير المترتب على هذه ا ل ت ر ب ي ة حتى يستمر العبد في تربيته لنفسه وتربيته ل أ ه ل ه ويصل إ ل ى ما يرضي الله سبحانه وتعالى خ ا ص ة إ ذ ا علمنا ي ا الاخوه أ ن الصوارف ك ث ي ر ة التي تصرف المرء عن ت ر ب ي ة نفسه ت ر ب ي ة ص ح ي ح ة ص ا د ق ة إ ي م ا ن ي ة وعن ت ر ب ي ة أ ه ل ه كما يريد الله عز وجل الصوارف ك ث ي ر ة والملهيات ك ث ي ر ة والمشغلات ك ث ي ر ة تشغل المرء عن تربيته لنفسه وتربيته ل أ ه ل ه وتصرفه عن تحقيق مراد الله عز وجل من هذه ا ل ت ر ب ي ة ا ل م ب ا ر ك ة و ا ل ه د ا ي ة بيد الله سبحانه وتعالى الله عز وجل بيده و قلوب العباد بين أ س ب و ع ي ن من أ ص ا ب ع ه ا ل ش ر ي ف ة سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء و لذلك كان عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يدعو الله كثيرا بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كان يكثر عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من هذا الدعاء كثيرا ما تسمعه ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى ع ن ه يدعو الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهو نبي الله المؤيد بوحي الله ولن يخذله الله ولن يتركه الله ومع ذلك يكثر من هذا الدعاء فنحن أ و ل ى ايها ا ل أ خ و ة ونحن أ ج د ر ونحن أ ح ق ب أ ن نكثر من الاعتصام بالله عز وجل والالتجاء إ ل ي ه وندعوه بهذا الدعاء المبارك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ل أ ن ا ل ه د ا ي ة بيد الله حتى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ما يملك أ ن يهدي أ ح د ا إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ولكن الله يهدي من يشاء ولذلك أ ن ت لا تملك أ ن تهدي نفسك إ ل ى الصراط المستقيم ولا تملك أ ن تهدي أ ه ل ك وعيالك إ ل ى الطريق الصحيح ف ا ل ه د ا ي ة بيد الله فالواجب إ ذ ن إ ذ ا علمت أ ن ا ل ه د ا ي ة بيد الله أ ن تكثر من الدعاء أ ن يوفقك الله عز و جل ل ه د ا ي ة نفسك و ه د ا ي ة أ ه ل ك هذا عم النبي صلى الله عليه و اله و سلم مات على دين عبد المطلب مع حرص النبي صلى الله عليه و اله و سلم على أ ن يؤمن لكنه لم يؤمن وهذا نوح و لوط عليهما ل س ل ا م كانت ز و ج ت زوجتاهما مشركتين وهذا نوح أ ي ض ا ابنه مات مشركا كما هو معلوم فالشاهد أ ن الهدايه باذن الله سبحانه وتعالى وهو الذي يهدي أ ن ف س ن ا إ ل ى ما يشاء و إ ل ى الخير وهو يهدي أ ه ل ن ا وعيالنا إ ل ى ما يحب سبحانه وتعالى ويرضى ا ل آ ي ة يلخ و أ ش ا ر ت إ ل ى قضيتين مهمتين وهي ا ل و ق ا ي ة و ق ا ي ة النفس و و ق ا ي ة ا ل أ ه ل ت ر ب ي ة النفس و ت ر ب ي ة ا ل أ ه ل حتى ينجو ا ل إ ن س ا ن من عذاب الله سبحانه وتعالى ومن نار جهنم ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة و ا ل س ل ا م ة و ا ل ب د ا ي ة تكون منك أ ن ت تكون من نفسك التي بين جنبيك يجب أ ن تعتني بنفسك ع ن ا ي ة ب ا ل غ ة فتربيها على ط ا ع ة الله سبحانه وتعالى و ط ا ع ة رسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم و ت أ خ ذ بها إ ل ى أ ن تكون ط ا ئ ع ة لله سبحانه وتعالى فهذه ا ل ب د ا ي ة وهذا ما يعبر عنه عند العلماء ب ا ل ق د و ة ا ل ق د و ة ا ل ص ا ل ح ة والمثال الصالح ويجب أ ن نفهم هذه ا ل ق ض ي ة و أ ن نعيها حق الوعي من أ ر ا د أ ن يسلك بنفسه و ب أ ه ل ه ط ا ع ة الله عز وجل ليجتنب عذاب جهنم فيجب أ ن يعلم أ ن ا ل ب د ا ي ة تكون منه هو من نفسه التي بين جنبيه فيربيها ب ط ا ع ة الله و ي أ خ ذ بها إ ل ى أ ن تصل إ ل ى هذه ا ل م ر ح ل ة ولا يتركها ومن خالف هذا ا ل أ م ر وترك نفسه تعمل ما تشاء وتفعل ما تشاء و أ خ ذ ي أ م ر الناس وينهاهم و ي أ م ر أ ه ل ه وينهاهم ف إ ن هذا الطريق طريق خاطئ و لن يجني منه الخير بل لا يجني منه إ ل ا الشر ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة و ا ل س ل ا م ة ف ا ل ب د ا ي ة كما قال الله عز و جل ق و أ ن ف س ك م هذه ا ل ب د ا ي ة تكون منك أ ن ت و تربي نفسك على ط ا ع ة الله سبحانه و تعالى ثم يكون ا ل أ م ر ا ل آ خ ر و هو ت ر ب ي ة ا ل أ ه ل و العيال و ا ل أ و ل ا د و ا ل ز و ج ة على ط ا ع ة الله سبحانه و تعالى وعلى أ و ا م ر الله بفعل أ و ا م ر ه واجتناب نواهيه ويدخل في ت ر ب ي ة ا ل أ ه ل ما تحت يدك من خدم ومن سائقين أ ي ض ا ف إ ن ه م يدخلون في هذه ا ل م س أ ل ة وفي هذه ا ل ت ر ب ي ة أ ن ا لا أ و د أ ن أ ط ي ل عليكم ي ا إ خ و ة خ ا ص ة وان هناك برنامج آ خ ر بعد هذه ا ل ك ل م ة ف أ ح ا و ل أ ن أ ش ي ر إ ش ا ر ا ت سريعه ة ي إ ل ى بعض القضايا ا ل م ه م ة في م س أ ل ة ت ر ب ي ة ا ل أ ه ل على ط ا ع ة الله سبحانه وتعالى و ط ا ع ة رسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ل أ ن ت ر ب ي ة النفس تحتاج إ ل ى م ح ا ض ر ة أ ي ض ا أ خ ر ى و إ ل ى ك ل م ة أ خ ر ى والمقصود هو الحديث عن ت ر ب ي ة ا ل أ ه ل ومن تحت يدك على ط ا ع ة الله سبحانه وتعالى اشير إ ش ا ر ا ت س ر ي ع ة إ ل ى بعض ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة التي يحسن التذكير بها في هذه اللحظات وفي الدقائق لتنير الطريق لمن أ ر ا د أ ن يسلك طريق ا ل ت ر ب ي ة ا ل إ ي م ا ن ي ة ا ل ص ح ي ح ة الحقه ل أ ه ل ه وعياله لكي يكونوا و ق ا ي ة له ب إ ذ ن الله عز وجل من عذاب جهنم ولكي يقيهم أ و ل ا من هذه النار ا ل ع ظ ي م ة فمن أ ه م القضايا التي يعني نلفت الانتباه إ ل ي ه ا في هذه ا ل م ن ا س ب ة لكي تكون تربيتنا لاهلنا ت ر ب ي ة ص ح ي ح ة أ ن يحرص الواحد منا على أ ن يربي أ ه ل ه و أ و ل ا د ه وزوجته على تعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم هذه القضية والإخوة نجد أ ن أن كثيرا من الناس عندهم انصراف عن هذا ا ل أ م ر العظيم وعندهم غ ف ل ة ش د ي د ة عن هذه ا ل ق ض ي ة تجد الواحد قد يرى على زوجته خ ط أ أ و قد يسمعها تهون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ و ترد كلام الله وكلام رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و حتى من ا ل أ و ل ا د أ ي ض ا قد يحسن منه هذا الشيء ثم لا يتخذ أ ي إ ج ر ا ء مناسب لتصحيح هذا ا ل خ ط أ و هذا انحراف العظيم يجب أ ن تتربى ا ل أ س ر ة ك ا م ل ة على تعظيم كلام الله و كلام رسول ه صلى الله عليه و آ ل ه و سلم إ ذ ا قال الله أ م ر ا او قال رسول ه صلى الله عليه و سلم أ م ر ا لا نتعدى هذا الحد و هذا الخط أ ب د ا مهما يكون لابن عمر رضي الله عنه ابن فراه مرة يرمي بحصى فنهاه وقال له إ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قد نهى عن الخذف يعني الرمي بالحصى ل أ ن ه يكسر السن ويفقى العين لا ف ا ئ د ة منه فلم يلتفت هذا الابل لهذا الحديث النبوي العظيم ثم عاد م ر ة أ خ ر ى فرمى بالحصى فغضب ابن عمر غضبا ابن شديدا عمر وقال له أ ق و ل لك ن ه ى رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و س ل م ع ن يكون لك ان ي ك و ت لك ا مرة أخرى و ن ل ا لك لك ان ك لك ان ك و ن لك ا ك و ن ل ا و ل ا لك لك ان ك لك ان ك و ن لك ان يكون ل ا أ ي ك ان ي ا ل أ خ و ة م ن أ م و ر ت ي ي ن ب ه ا ل ي ه ا م ن ا ل و س ا ئ ل ا ل م ف ي د ة ف ي ا ل ت ر ب ي ة ا س ت خ د ا م ا ل ق ص ص و ا ل أ ان ي ل ة ا ل ح ي ة ا ل و ا ق ع ي ة ف إ ن هذا ا ل أ م ر له أ ث ر ه ا ل ك ب ي ر ي ا ل خ و ه في ت ر ب ي ة ا ل أ و ل ا د و ت ر ب ي ة ا ل ز و ج ة على ط ا ع ة الله عز و جل و على غرس القيم ا ل ن ب ي ل ة و ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة في نفوس ا ل أ ب ن ا ء و في نفوس ا ل أ ه ل من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة أ ي ض ا ا ل ا س ت ف ا د ة ف ا ئ د ة ك ب ي ر ة من الوسائل ا ل ع ص ر ي ة ا ل م ع ا ص ر ة مثل الكمبيوتر مثل الانترنت مثل ا ل ا ش ر ط ة السيدهات الكاسيهات كل هذه م ف ي د ة ي ا ا ل ا خ و ة في تعليم الاهل تعليم الاولاد تربيتهم على الفضائل على الاخلاق ا ل ط ي ب ة على ما يعود عليهم بالنفع والخير وايضا ي في تقويم ع و د ما يعود على تقويم شخصيتهم واصلاحها وتربيتها ا ل ت ر ب ي ة ا ل ص ح ي ح ة فكل هذه الوسائل ا ل م ف ي د ة تعين رب ا ل أ س ر ة على أ ن يقوم على أ و ل ا د ه و أ ه ل ه القيام الصحيح أ ي ض ا من الوسائل ا ل م ف ي د ة أ ن يحرص رب ا ل أ س ر ة على أ ن يلحق أ و ل ا د ه بحلقات تحفيظ ا ل ق ر آ ن سواء كانوا ذكورا أ م إ ن ا ث ا ف إ ن حلقات تحفيظ ا ل ق ر آ ن ي ا الاخوه كتب الله فيها نفعا عظيما ل أ ب ن ا ء المسلمين فكم قد تخرج اوليخه من هذه الحلقات من هم ا ل آ ن يشار إ ل ي ه م بالبنان من أ ه ل الخير والعلم و ا ل د ع و ة و أ ه ل الصلاح وممن هو نفع الله عز وجل به عباده فهذه حلقات ت ح ف ي ظ فيها خير عظيم لا يعلم بذلك إ ل ا الله سبحانه وتعالى هذا أ م ر مهم جدا يجب أ ن يحرص عليه رب ا ل أ س ر ة أ ن يلحق أ و ل ا د ه ذكورا واناثا حتى زوجته إ ن ت أ س ر هذا ا ل أ م ر يلحقها بتحفيظ ق ر آ ن لعل الله عز وجل أ ن يخرج منه من م يكون نافعا للبلاد والعباد أ ي ض ا من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة أ ن يحرص على حضور مثل هذه الحلقات المباركة الحلقات العلمية محاضرات علمية مواعب كثيرا الحلقات الحلقات ذلك هذه فيها سواء كانت خيرا دروز غير أو أو أو فإن يجب أ ن ينبه ا ل أ ب أ و ل ا د ه وعياله وزوجته على أ ن يحافظوا على شعائر الدين ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة مثل ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة مثلا لا يجوز أ ب د ا ً أ ن يخرج ا ل أ ب من بيته وهو يرى أ و ل ا د ه يلعبون أ و على التلفاز أ و غير ذلك أ و يراهم في الشارع ثم هو لا ي أ م ر ه م ولا ينهاهم ه هذه م ا التي ن ة ائتمنك الله عليها هؤلاء ا ل أ و ل ا د أ م ا ن في عنقك أ م ا ن في عنقك يجب أ ن تعلمهم و يجب أ ن تربيهم ت ر ب ي ة ص ح ي ح ة و يجب أ ن ت أ خ ذ على إ ي د ي ه م و من أ ه م ا ل أ م و ر التي يجب أ ن يركز عليها رب ا ل أ س ر ة ا ل ص ل ا ة يجب أ ن يقوم عليهم قياما شديدا في أ م ر ا ل ص ل ا ة و قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم مروا أ و ل ا د ك م ب ا ل ص ل ا ة لسبع و اضربوهم عليها لعشر ف إ ذ ا كان ولدك قد بلغ السابعه فيجب عليك أ ن ت أ م ر ه أ م ر ا أ ن يصلي وتعزم عليه حتى يصلي مع الناس ثم إ ذ ا بلغ ا ل ع ا ش ر وهو لا يصلي أ و يتركها ويفرط بها تضربه على ه ذ ا ا ل ص ل ا ة يجوز ضرب ا ل أ و ل ا د في هذه ا ل ق ض ي ة ا ل م ه م ة لعظم أ م ر ا ل ص ل ا ة في الدين ف إ ن ه لا حظ في ا ل إ س ل ا م لمن ترك ا ل ص ل ا ة لا حظ له في ا ل إ س ل ا م لمن ترك ا ل ص ل ا ة وهذه ق ض ي ة م ه م ة فمثلا ا ل ص ل ا ة بشكل عام ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ت أ خ ذ ه م معك إ ل ى المساجد حتى يتعودوا على, هذا على هذه ا ل ش ع ي ر ة ا ل ر ب ا ن ي ة ا ل ع ظ ي م ة التي هي من أ ع ظ م شعائر الدين ولا يجوز أ ب د ا التفريد في ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ب أ ي سبب من الاسباب أ و ب أ ي و س ي ل ة من الوسائل إ ل ا لمن عنده عذر شرعي ي س ي غ له أن يترك ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة أ م ا أ ن يكون إ ن س ا ن صحيحا معافى و ي ت ر ك ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ل أ ع ذ ا ب و ا ه ي ة أ و تتبع لشواذ أ ق و ا ل أ ه ل العلم أ و رخص بعض أ ه ل العلم في هذه ا ل ق ض ي ة فهذا انحراف و خ ط أ كبير يجب أ ن يحذر منه ا ل إ ن س ا ن ص ل ا ة الجماعه مثلا قيام الليل, يقوم الليل ثم يقيم ايضا أ و ل ا د ه وزوجته وقد ورد في الحديث فضل هذا ا ل أ م ر العظيم من قام إ ل ى ص ل ا ة الليل ثم أ ي ق ظ زوجته أ و إ ذ ا لم تقم نضح في و ج ه ا ل م ا ء ف إ ن الله عز وجل يغفر لهما هذا الفعل العظيم أ ي ض ا الحج إ ذ ا استطعت أ ن ت أ خ ذ أ و ل ا د ك في ر ح ل ة حج أ و في ر ح ل ة ع م ر ة أ و ز ي ا ر ة إ ل ى م ك ة او ا ل م د ي ن ة هذه ا ل أ م ا ك ن ا ل ف ا ض ل ة ا ل م ق د س ة فسيكون لها أ ث ر كبير جدا على أ و ل ا د ك وعيالك ا ل ص د ق ة تعودهم على ا ل ص د ق ة المقصود ايها ا ل أ خ و ة أ ن يحرص ا ل أ ب ولي ه ا ل أ م ر على أ ن يربي في أ و ل ا د ه الحفاظ و ا ل م ح ا ف ظ ة على شعائر الدين ا ل ظ ا ه ر ة وهي ك ث ي ر ة جدا بفضل الله عز وجل ومن أ ع ظ م ه ا و أ ج ل ه ا والتي يجب أ ن تكون هي ا ل ب د ا ا ي ة ل ص ل ا ة ف إ ن ه لا حظ في ا ل إ س ل ا م لمن ترك ا ل ص ل ا ة وينبه أ و ل ا د ه ويربيهم على هذه ا ل ق ض ي ة ا ل م ه م ة يعني أ ي ض ا من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة أ ن يبث في أ و ل ا د ي روح التنافس و روح ا ل م س ا ب ق ة و ا ل م س ا ر ع ة إ ل ى أ د ا ء هذه الشعائر ا ل ت ع ب د ي ة ا ل ظ ا ه ر ة من ا ل ص ل ا ة و الصيام و الصدقه و غير ذلك من الفضائل الشعائر ا ل ت ع ب د ي ة ا ل ظ ا ه ر ة يبث بينهم روح التنافس و ا ل م س ا ب ق ة و ا ل م س ا ر ع ة ولا مانع أ ن يضع لهم جوائز م ش ج ع ة يشجعهم على الاستمرار على هذا ا ل أ م ر العظيم يحرص ا ل أ ب أ ي ض ا على أ ن يذكر عياله و أ و ل ا د ه دائما ب ا ل ج ن ة و النار و العمل ا ل ا خ ر ل أ ن كثيرا من ت ر ب ي ة الناس في هذا العصر ايها الاخوه ل أ و ل ا د ه م و عيالهم هي ت ر ب ي ة م ا د ي ة تربية مادية, تربية مادية. أ م ا ا ل ت ر ب ي ة ا ل إ ي م ا ن ي ة ا ل ت ر ب ي ة التي تربطهم ب ا ل آ خ ر ه تربطهم بالجنه تربطهم بهذا ا ل أ م ر العظيم ف إ ن ه قل من الناس من يحرص على هذا ا ل أ م ر فيحرص الاب وولي ا ل أ م ر على أ ن يغرس في أ و ل ا د ه وعياله أ ن يتذكروا دائما نار الله ا ل جهنم أ ن يتذكروا ا ل ج ن ة أ ن يتذكروا ا ل آ خ ر ة يذكرهم ويخوفهم لا تفعل هذا يا بني ت ق ي الله ف إ ن هناك نار جهنم لن يقوى أ ح د منكم يا أولادي على نار جهنم ن س أ ل الله أ ن يعافينا واياكم منها الشاهد المقصود التذكير ش ا المقصود ا ه د ل الدائم ب ا ل آ خ ر ة التذكير الدائم لا يكفي م ر ة أ و مرتين يجب أ ن يكون تذكير دائم متواصل يوميا بل قد يكون في اليوم الواحد أ ك ث ر من اكثر من م ر ة حتى يغرس هذا ا ل أ م ر في نفوس ا ل أ ط ف ا ل غرسا ولا ي س و ن ه ب إ ذ ن الله عز وجل من الامور أ م و ر ل ه م من م ة ا ل أ ا ل م ه م ة أ ي ض ا أ ن يحرص ولي ا ل أ م ر و ا ل أ ب على ا ل ص ح ب ة ا ل ص ا ل ح ة ل أ و ل ا د ه وعياله فيحرص على أ ن يختار ل أ و ل ا د ه ر ف ق ة ط ي ب ة ر ف ق ة ص ا ل ح ة ر ف ق ة تكون م ع ي ن ة على أ و ل ا د ه في الوصول إ ل ى الكمالات والخيرات و أ ن يكونوا متخلقين ب ا ل أ خ ل ا ق ا ل ط ي ب ة ا ل ف ا ض ل ة فهذه ا ل ر ف ق ة ا ل ط ي ب ة و ا ل إ خ و ة ا ل ص ا ل ح ة من أ ه م ا ل أ م و ر التي يجب على الوالد وعلى الاب أ ن يحرص على توفيرها ل أ ب ن ا ئ ه وحتى لزوجته لما ل ل ر ف ق ة ا ل س ي ئ ة من آ ث ا ر س ل ب ي ة خ ط ي ر ة على ا ل أ ه ل وعلى ا ل أ و ل ا د ف ا ل ر ف ق ة ا ل س ي ئ ة و ا ل ر ف ق ة ا ل ط ا ل ح ة التي لا يجنى منها إ ل ا الشوك والشر من أ خ ط ر ا ل أ م و ر على ا ل أ و ل ا د وعلى أ ه ل البيت ف ا ل ر ف ق ة ا ل س ي ئ ة ينتج منها وتجر إ ل ى ا ل أ و ل ا د انحرافات ك ث ي ر ة سواء كانت انحرافات ف ك ر ي ة أ و انحرافات س ل و ك ي ة ا ن ح ر ا ف ا ت أ خ ل ا ق ي ة وغير ذلك م ما لا يخفى عليكم من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة أ ي ض ا أيها ل خ وشارات ة ا ل إ المفيد ة في مجال ا ل ت ر ب ي ة أ ن ي ح ر ص ا ل أ ب على ت ع و ي د أ ط ف ا ل ه وعياله على النظام وحسن الترتيب وعن و ع ل ى حسن المظهر وعن عادات ا ل ط ي ب ة و ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة ا ل أ خ ل ا ق العربي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ف ا ض ل ة هذه ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة التي ي ح ر ص ا ل أ ب على ت ر ب ي ة أ و ل ا د ه على هذا ا ل أ م ر أما أن يهمل الوالد أ و ا ل أ ب أ و ل ا د ه سواء كان في منظرهم وملبسهم وهيئتهم وعاداتهم وتقاليدهم ويهمل ق ض ي ة التنبيه على التنظيم وترتيب ا ل ل أ و ل ا د ه م و أ ن يكونوا منظمين مرتبين أ ص ح ا ب يعني مظهر جميل وحسن مظهر وعادات جميله ة إذا أ م الأمر يندم ندما ل الوالد والله هذا شديدا سوف فإنه ل أ ن ه سوف يقع في مواقف م ح ر ج ة تحرجه أ م ا م الناس إ ذ ا ظهر أ و ل ا د ه بمظهر غير لائق في م ن او س المناسبات ب ة مثل أ ت ف و ه ب ك ل م ة غير ط ي ب ة أ و تصرفوا تصرفات غير ح س ن ة في أ ي م ن ا س ب ة أ و في أ ي لقاء ف إ ن هذا ا ل أ م ر سيعود على أ ب ي ه م وعلى والدهم والناس سوف ينتقدونه ويقولون والله ما أ ح س ن تربيتهم من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة أ ي ض ا ايها ا ل أ خ و ة أ ن يحرص ا ل أ ب أ و ولي ا ل أ م ر على أ ن يستخرج ما عند أ و ل ا د ه من مواهب وقدرات ويحرص على تنميتها وزيادتها في أ و ل ا د ه و ر ع ا ي ة مواهبهم ف إ ن ه قد يكون هناك لبعض ا ل أ و ل ا د مثلا وبعض الأطفال او ل ل أ أ ط ف ا حتى للزوجه ي ض ا يكون عندها مواهب أ ع ط ا ه ا الله عز وجل قدرات م ع ي ن ة أ و مواهب م ع ي ن ة أ و فتح الله عليها في أ م ر أ و فتح الله على هذا الولد أ و هذه البنت في ق ض ي ة وفي أ م ر مهم ف إ ن من ا ل خ ط أ الكبير ومن البخس العظيم أ ن يهمل الوالد هذه ا ل م و ه ب ة في ولده أ و في بنته أ و حتى في زوجته بل يجب عليه أ ن يرعى هذه ا ل م و ه ب ة و أ ن ينميها و أ ن يزيدها و يعتني بها و يرعاها و أ ن يشجع أ و ل ا د ه على هذه المواهب ا ل م ف ي د ة ا ل ن ا ف ع ة من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة ايها الاخوه أ ن ك ث ي ر من الاباء قد يبلغ ولده عنده البلوغ و قد يصل إ ل ى عشرين س ن ة و قد يصل إ ل ى خمس و عشرين س ن ة وهو لا يعرف ش خ ص ي ة ولده ولا يعرف هذا الابن ماذا يعني يفكر في ماذا ما هو توجهه ماذا يريد كيف يستطيع كيف ستكون حياته مستقبلا أ ي و ج ه ة يريد أ ن ينطلق إ ل ي ه هذا الولد هذا والله ي ا ا ل خ و ه من الحرمان هناك بعض الاباء هداهم الله عندهم هذا ا ل إ ه م ا ل العجيب ل أ و ل ا د ه حتى إ ن الولد يكبر بل قد يتزوج و أ ب و ه لا يعرف ش خ ص ي ة ولده ولا يعرف ح ق ي ق ة هذا الابن وماذا ينطوي عليه وما هي رغباته وما هي تطلعاته وهذا والله ايها الاخوه من الحرمان ومن ا ل خ ط أ العظيم يلحق بهذه ا ل ق ض ي ة ايها الاخوه انه قد يوجد عند بعض ا ل أ و ل ا د ما شاء الله ج ر أ ة و ش ج ا ع ة في بعض المواقف في بعض الأمور ويشعر ا ل أ ب من ولده أ ن عنده بعض ا ل إ م ك ا ن ا ت ا ل ط ي ب ة فنجد في المقابل بعض ا ل آ ب ا ء هذا هو الله لا يلقي لهذا ا ل أ م ر بالا أ و قد يتصرف مع ولده تصرفات تهين هذا الولد وتذله وتكبت ما عنده من هذه الامكانات ا ل م ه م ة وهذه القدرات وهذه المواهب فبدلا من أ ن نربي أ و ل ا د ن ا ت ر ب ي ة فيها ش ج ا ع ة أ د ب ي ة و ج ر أ ة في اتخاذ القرار وفي الكلام التصرفات و أ ن يكون الولد يظهر بمظهر ا ل ر ج و ل ة و ت ح ق ق فيه تتحقق فيه معاني ا ل ر ج و ل ة ولو من صغره بدلا من ذلك يذهب بعض ا ل ب ا ء هداهم الله إ ل ى ان يتصرف مع أ و ل ا د ه تصرفات م ه ي ن ة م ذ ل ة مما يساعد على يعني ضعف ش خ ص ي ة الولد إ ذ ا كبر ولذلك يدخل نجد بعض الناس وهم في مرحلة ر ل ا ج و ل ة ن ج د ف ي ه م ب ع ض ان ل ل ص ف ا ا ت ق ص و ا ل ع ي ب و إ ت ح ق ق ن ا في ت ا ر ي خ ه م ح ق ي ق ة نجد أن م ن أكبر أ س ب ا ب ه م آ ب ا ه م ا ل ذ ي ن ا ت خ ذ و ا م ع ه م في موقف ا ل م و ا ق ف ف ي س ا ب ق ح ي ا ت ه م وفي ص غ ر ه م بعض ا ل م و ا ق ف التي أثرت ف ي ن ف و س ه م وفي ش خ ص ي ا ت ه م ف ظ ه ر و ا بهذا ا ل م ظ ه ر م ن الأمور التي يجب ان يكون أ ن ا ك ت م ق ر ي ب ه من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة أ ن يحرص ا ل أ ب على ت ر ب ي ة أ و ل ا د ه و أ ه ل ه على معالي ا ل أ م و ر وكرائم ا ل أ م و ر و أ ن يبعدهم ح ر ص على أن ي عن سفاسف ا ل أ م و ر و ا ل أ خ ل ا ق ا ل س ا ف ل ة و ا ل أ ع م ا ل ا ل م ه ي ن ة وغير ذلك مما يعارض ا ل ش خ ص ي ة ا ل س و ي ة ا ل ق و ي ة ا ل ق و ي م ة التي يريدها الله سبحانه وتعالى ويريدها ا ل إ س ل ا م من أ ب ن ا ئ ه فان يحرص ا ل أ ب على أ ن يربي أ و ل ا د ه على معالي ا ل أ م و ر وكرائم ا ل أ خ ل ا ق ومعالي الصفات و ا ل أ ع م ا ل التي تعود عليهم بالخير والنفع من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة أ ي ض ا ايها ا ل ا خ و ة أ ن يحرص ا ل أ ب على م ر ا ق ب ة أ و ل ا د ه و ا ل ا ع ت ن ا بهم و إ ن والله نشكو من كثير من الاباء عندهم غ ف ل ة و إ ه م ا ل غ ف ل ة ع ج ي ب ة هذا ولدك وهو ب ض ع ة منك ثم تغفل عنك بل يصل بعض ا ل آ ب ا ء إ ل ى ا ل إ ه م ا ل بل يصل بعض ا ل آ ب ا ء ن س أ ل الله ان يعافينا وياكم إ ل ى أ ن لا يعرف ولده أ ي ن يدرس وفي أ ي م ر ح ل ة ولا يعرف هل صلى الفروض اليوم او, لا أو لم ي ص ل ي ولا يعرف عنه شيئا هذا والله يا اخوان يعني من الخذلان ومن الحرمان العظيم ومن ا ل أ م و ر التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى هل م ه م ة ا ل أ ب في هذه ا ل ح ي ا ة أ ن ه ي أ ت ي ب أ و ل ا د فقط أ و هل مهمته أ ن ه يوفر لهم ا ل أ ك ل والشرب فقط والملبس ثم لا يلتفت إ ل ي ه م في ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى ولا يعلم ماذا يفعلون وماذا ي ق ر ؤ و ن ومع من يخرجون لا يجوز هذا ي ا إ خ و ة ولا ينبغي ولا يصلح أ ن يكون ا ل أ ب بهذه ا ل م ث ا ب ة يجب على كل واحد منا ي اكرمه إخوة أ الله عز وجل ب أ و ل ا د ه و أ ك ر م ه بزوجه أ ن يتقي الله عز وجل في أ و ل ا د ه و أ ن يتقي الله سبحانه وتعالى في أ ه ل ه و أ ه ل بيته و أ ن يقوم عليهم القيام الشرعي الذي, أمره الذي امر الله به أ ن يكون فعلا قائما عليهم بالقسط و أ ن يكون وليا وليهم و ل ا ي ة ش ر ع ي ة أ م ر الله تعالى بها حتى يرضى الله عنه و حتى يقيه الله سبحانه و تعالى نار جهنم نسال الله ن ع ا ف ي ن ا و ا ي ا ك فالمقصود ايها ا ل إ خ و ة أ ن ت ر ب ي ة ا ل أ و ل ا د و ت ر ب ي ة ا ل أ ه ل على شعائر الدين و على التمسك بالدين و على ط ا ع ة الله سبحانه و تعالى وقيام ب أ و ا م ر ه عز وجل والابتعاد عن ن و ا ه ي ه وعن المحرمات والمعاصي بجميع أ ش ك ا ل ه ا أ ن هذا ا ل أ م ر ي ا الاخوه من أ ع ظ م المهمات التي أ ل ق ا ه ا الله سبحانه وتعالى أ م ا ن ة ع ظ ي م ة في رقاب ا ل آ ب ا ء و أ و ل ي ا ء ا ل أ م و ر ومن قام بهذه ا ل أ م ا ن ة خير قيام ف إ ن ه سوف يجني الثمرات ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة في هذه ا ل ح ي ا ة وفي ا ل آ خ ر ة و أ م ا من فرط في هذه ا ل أ م ا ن ة و أ ه م ل ت ر ب ي ة أ ه ل ه و أ و ل ا د ه ا ل ت ر ب ي ة ا ل ص ح ي ح ة والسلوك الحسن ف إ ن أ و ل من سيجني الثمرات السيئه من, هذه من هذا ا ل إ ه م ا ل هو أ ن ت أ ي ه ا ا ل أ ب هو أ ن ت في الدنيا تكون لك ا ل ف ض ي ح ة ويكون النقص والعيب وكلام الناس سوف يلحقك وفي ا ل آ خ ر ة صلى الله ع ل ي ه و س ل م سوف تقوم أ م ا م الله عز وجل يسائلك الله عن أ ه ل ك وعيالك وكما ورد في بعض ا ل آ ث ا ر أ ن ا ل أ و ل ا د يتعلقون برقاب آ ب ابائهم ئ ه م يتعلقون ر ق ب ب آ ا ل أ ن ه م أ ه م ل و ا تربيتهم و أ ه م ل و ا توجيههم التوجيه الصحيح و أ ه م ل و ا نصيحتهم فالواجب ا ل إ خ و ة أ ن يحرص المرء على ن ص ي ح ة أ ه ل ه و أ و ل ا د ه ويربيهم ويتخذ معهم ا ل إ ج ر ا ء ا ت ا ل س ل ي م ة من ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ الحسنه و ا ل أ د ب والسلوك الطيب و أ ن يرغبهم في ط ا ع ة الله عز وجل بكل لطف وبكل بكل م ح ب ة و ر ح م ة وعطف ويعني قد البعض قد, قد ت أ خ ذ ه ا ل غ ي ر ة والحماس على أ ن يربي أ و ل ا د ه تربيه ص ح ي ح ة فيخطئ الطريق قد يكون في قلبه الحب ان يكون أ و ل ا د ه على سلوك حسن لكنه يخطئ الطريق و ا ل أ س ل و ب فيتخذ مع أ و ل ا د ه أ س ل و ب العنف و ا ل ق و ة و الجبر و ا ل ق س و ة و يتخذ معهم أ س ل و ب الضرب و غير ذلك فيكون قد جنى على أ و ل ا د ه أ ك ث ر مما أ ر ا د بهم الخير و كل هذا ي ا إ خ و ة هو خلاف هدي النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم فالنبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم أ م ر ب ت ر ب ي ة الاباء ب ت ر ب ي ة ا ل أ و ل ا د و ت ر ب ي ة الزوجات و ت ر ب ي ة ا ل أ ه ل ت ر ب ي ة ص ح ي ح ة و أ م ر الله سبحانه و تعالى ب أ ن نتخذ في ا ل د ع و ة إ ل ي ه سبحانه و تعالى و في ا ل ت ر ب ي ة ا ل أ س ل و ب الحسن و ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ا ل ح س ن ة و أ ن يكون رائد تربيتنا ل أ و ل ا د ن ا و لاهلينا أ ن ن ف س و ل أ هو اللطف و العطف و الحنان و ا ل ر ح م ة و الحب ف إ ن كل ت ر ب ي ة تقوم على هذه ا ل أ س س على الحب و ا ل ر ح م ة و العطف و الحنان ف إ ن ه ا ستكون ت ر ب ي ة س ل ي م ة يجنى منها كل خير و من كان على خلاف ذلك فلن يجنى من الشوك العنب أ س ا ل الله سبحانه و تعالى أ ن يوفقني و إ ي ا ك م لكل خير و أ ن يسددنا و إ ي ا ك م و أ ن ي أ خ ذ ب أ ي د ي ن ا و أ ي د ي ك م إ ل ى ما فيه الخير والصلاح اللهم اجعل من أ م ا م ن ا نورا ومن خلفنا نورا وعن أ ي م ا ن ن ا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا و أ ع ظ م لنا نورا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك و أ غ ن ن اللهم ب ف ض اكفنا بحلالك عن حرامك و أ غ ن ن اللهم ب ف ض اهد ي نفوسنا إ ل ى تقواك واهد ي أ و ل ا د ن ا و أ ز و ا ج ن ا إ ل ى كل خير و ع ا ف ي ة و ص ح ة و س ل ا م ة يا رب العالمين اللهم إ ن ن ا ن س أ ل ك البر والتقوى ومن عمل ما ترضى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن و ضد ا ل إ ي م ا ن والتوحيد